أخي الكريم هذا هو الشريط الأخير في سلسلة فقه الأمر بالمعروف والنهي عن الموت إن الله وعده لا شريط له وأشهد أنه محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقضى حق فقاتك ولا تنظن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما أجلالا من كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كلم عليكم رقيبا يا أيها لكم ذنوبكم ومن يوضع الله ورسوله فقد فاد فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأسنى الكبيب هدي, هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محتفاتها وكل محتفة من ردعة وكل بزعة طلالة وكل ضلالة مثلنا أيها الإخوة الأحباب قد اخترت أن أتنمم هذا الأسبوع بهذا الموضوع الهام وعنوانه الأمر بالمعروف والنهر عن الموتر وأتوه بالاتقام قال الله سبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ونحن نعلم أن الإيمان بالله هو رفو الدين كله وكل الفرائض التي ابتلينا بها على سبيل الانتحان إنما هو لتوحيد الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يوحد الله وعده وفي اللفظ المشهور حتى يُعبد الله وعده فالعبادة أي المستقيم الذي لا عوج فيه قل إنني هداني ربي إلى صلاة المستقيم دينا قيمة عليه وسلم استقيم ولن تحصوا مهما فعلت ومهما صفت قدميك لن تحصي ما امرك الله به ابدا ابدا استقيم ولن تحصي الاستقام ولم تستطيع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اشروا ولا تنسروا وسددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله قالوا ولا أنت رسول الله قال ولا أنا ولا أنا استقيموا ولن ترصوا أي لن ترصوا أسباب الاستقامة ومفردتها استقيموا ولن ترصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة هنا نموذج طيب أنا لا أستطيع إحطاء مفادات الاستقامة فماذا أفعد عليك بهاتي تحصل بهما أغلب الاستقامة استقيموا ولن تحصل واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن جدد وضوءك لا تنجي على غير الوضوء. لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ما أخف هذا لو تعودت عليه والأمر باستقامة القرآن الكريم زاد على خمسين مرة ويكفي أنك تكرر دائما في الفاتحة إهدنا الصراط المستقيم إهدنا الصراط المستقيم تسأل الله الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خط على الأرض خطا طويلا وقال هذا صراط الله ثم خط حوله خطوطا قصارا وقال هذه صرط الشياطين على كل صراط شيطان يدعو إليه ثم تلا قوله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل أي هذه الصرط القصيرة فتفرط بكم عن سبيله صراط الله طويل لكنه مستقيم إذا مضيت فيه إذا أفلحت في أن فضع قدمك على أوله وصله متى يضل إن كان إذا تعرضت به الطرق كل شيء يسأل من أين أذهب خذ يمينك خذ يسارك خذ شمالك خذ جنوبك لا صراط الله مستقيم إذا وضعت قدمك على أوله ثم مشيت بلا غصر وضعت مستقيم ونحن لا أسهم من هذا الطرق الطريق أنه لا ينبغي الاستعجاب هذا الطريق ماتت فيه أمم وما وصل آثارا عليك أن تصفح منهجك أما أن تصل أو لا تصل ليس شغل ليس شغل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي النبي لوم القيامة ومعه الرهد الرهد ما دون التسعة ويأتي النبي ومعه الرجل ويأتي النبي ومعه الرجلات ويأتي النبي وليس معه أحد سوى النبي الذي جاء ليس معه أحد قفر في البلاغ أهمل لم يبلغ بين الله أبدا لكن جاء وليس معه مؤمن أحد لا عليكم لماذا تبحث عن العدد صحف منهجك وانضيك هذا هو الذي ينبغي على الدعاة أن يسلكوه وأن يعرفوه ما عليك بالعدد المقصود أيها الأخوة أن الاستقامة أمرنا بها ولا يسم دينك إلا بالاستقامة ورأس الدين كله توحيد الله عز وجل والإيمان به لا تقدم علي هذه الشعيرة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله تعرفون متى يأتي البلاء العام تعرفون متى تستحفل المجتمعات من جذرها إذا فش منكر وكان عاما ولم يقف أهل العلم وأهل الفضل في وجه الفتر إنما إذا المنكر سرا يفعل من وراي جدار لا عليه الخطورة أن يستعلم الفاعل الخطورة أن يستعلم الفاعل كما حدث لبني إسرائيل وإذ قالت أمة منهم لم تعبون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديدة أنت بتظن أنك تضع الكلمة في موضعك أنا لا آمر إلا الذي يحترم الكلمة لك الرجل لا يحترم الكلمة ولا ينقذ فما قيمة أن تقول له اتقل الله لا. لا تضع كلمتك إلا إذا علمت لها أصدق وكما يقولون هاتف فإذا علمت أن قلمك لا يبلغ فأكثره وإذا علمت أن لسانك لا يبلغ فأغلق شفتيك عليه الحكماء يقولون هاتذة لكن انظر إلى هذه الآيات لماذا تعيضون قوماً الله مهلتهم قوم عذبهم عذاباً شديداً قالوا معذرة إلى ربكم عمدت العلمة أمرته ونهيت فأنا مباين له مزايل لطريقته ولعلهم يستقون أنت لا تدري متى يفتح القلب أنت لا تدري متى يفتح القلب رجل بتاعظه سنين عددا ولا يستعظ وتنهاه ولا يمتهي فلما يأث وقلت لا فائدة منه إن فتح آه لو قلت الكلمة الآن آه لو قلتها لتغيرت حياة الرجل لكنك لا تدري متى يفتح إذن لا تقصر في الأمر والنهي فأنت لا تدري متى يفتح القلب معذرة إلى ربكم أي نعذر إلى الله أقول يا رب أعظرنا إليه وفعلنا ما أمرنا به وأن عنهم يستقون فلما نسوا ما ذكروا به هنا باء فائدة الأمر والنهي وإن لم يكن له ثمر أنجينا الذين يلهون عن السور ولم يسمع لهم كلام لكن أنجاه الله وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بمتالي السقور حصاب المجتمعات سببه لاستعلان من منفر العام وسكوت الجماهير فهو لما وديه تعليم أراد بجرة في خلم أن يلغي الحجاب من المجال قامت القيام عليه حتى الذين ليس لهم في الالتزام رافضوا هذا الكلام فقال الرجل أنا غلطان ورجعا صحيح المضايقات يستمرون لكن من وراء حجاب لكن الكلام العام حسب وجوع قضية نصر بذين تفرض جريدة الأهالي عدد المنتاج في تقريض نصر بذين وفي نشر فكرة يعني يظهر أن الله عز وجل ظلم لما أعطى الرجل من تحضر الإنسانين في المراسل وقل قال كلام لا يلبس عليه ملابس وكفره وقامت القيامة عليه هنا نعما أن الله عز وجل لا يستغطل هذه الأمة بعضها ربصوت في أقصى بلاد الأرض يحفظنا الآن لا يكون الفضل لنا إنما لهذا الشارد البعيد الذي يدندل والذي يقول اتق الله لا يحل لكم أن تفعلوا هو الذي يحفظ لنا حفظ الأمة حفظا عاما بفضل العلماء الذابين عن دين الله عز وجل المنكرين بالمنكر أدلة الأمر جمعروفة أنها عن المنكر ولنها واجب كثيرة في القرآن والسنة وهو فرض لازم في المرتبة الأولى والثانية وفرض عين في المرتبة الثالثة قامت المعروف والنهي عن المنكر ثلاث درجات قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده هذه أول درجة فإن لم يستطع فبلتاني الدرجة الثانية فإن لم يستطع فبلتاني الدرجة الثانية الدرجة الأولى فرض كفاية لماذا؟ لأنه نزل بك وقيدها بالاستطاع وكل فرض قيد بالاستطاع لا يكون عيما كل فريضة وكل واجب قيد بالاستطاع لا يكون فرض عيما إذ مع العجل يذكر وليس هذا من فرائض الأعيان فرائض الأعيان لازمة لا تنسك عن المكلف إلا بسبب العجل بيبس فإن لم يستطع فبلسان فإن لم يستطع يبقى اللسان أيضا فرض الجفاة فبقلب لم يكن فإن لم يستطع لأن الإنسان بالقلب لا تبعث عليه لا مشاكل من وراء الإنسان بالقلب واحد يكره واحد أين الخطور التي تحيق به وهو لم يستعمل يده ولم يعلم بلسانه إذن هو آمن لكرب القلب في أمامه ومع ذلك ومع هذا الأمام لا يمكن لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه المرتبة وليس وراء ذلك مثقال حسبة من قردن من إيمان مع قيام المكتبة والداعي ومع ذلك لا ينتر لا يكون مؤمنا وهو آمن أسكت الألسنة هل إسكاتها يمنع الأعين أن تنظر شزرة سكتهم هبالا فأفتح عيني تهديدا أغمض الأعينا هل إغمضها يمنع الأنفاس أن تخرج حرة هنفخ تمنعني سأعبر عن غضب بأي وسيلة سأتدود من فوق إلى تحت لكن لابد نعبر عن غضب طيب أنت كره كرهت العاصر لما تؤكله لما تشاربه لم تنطي إليه بالمودة لم تبتسم في وجهه لم تتعمد إصال الخير إليه أليس هذا كله يناقض المحبة القلبية لو توثه حق الكره ما فعلت معه ذلك إذا لكارب القلب فرض عين على الكل لا ينجو منه أحد لأن الإيمان علق به أما الدرجة الأولى والثانية فعلى الاتفاعة يقول العلماء إن استطعت أن تنكر باليدي فلا يجوز لك أن تنكر باللسان لا تنزل إلى الدرجة التي تليها فقد صرت من أهل درجة الأولى وهكذا إذا كنت من أهل الدرجة الثانية لا تنزل لكن لابد لي من وقفة هنا. الدرجة الثالثة يا جهوة لنكر بالقلب ليس الدرجة المفردة بل هذه الدرجة مصاحبة للأولى والثانية وتنفرد عنهما وأنت تنكر بيدك لا شك أنك كارح بقلبك لهذا الذي تعاقبه على المنكر إذن الدرجة الثالثة مصاحبة للدرجة الأولى لأنه لا يتطور أن تعاقب رجلاً توليه وتحبه إنما أوقعت به العقوبة لأن قلبك لا يحبه كذلك لا يتطور أن تفضح رجل عروس الأشهاد وأنت تشبه إذن أنت تكره إذن الإنكار بالقلب مصاحب للدواج الثاني ومع مصاحبته للدرجة الأولى والثانية ينفرد عنهما إذا سرد القلب أشمل وأوعد فالدرجة الثالثة أوعد من الدرجة الأولى. لتأوعد من الدرجة الأولى والثانية لكنني أيها الإخوة الكرام أريد أن أدنجل كثيرا وأجعل بقية هذا الموضوع على الآتاب والواجبات التي ينبغي أن يتحلى بها الآمر والمعروف والناهي عن المنكر وبعضها أوجب من بعض ينبغي للداعية إلى الله عز وجل أن يجرد الإجلاع وأن تأخذه شهوة الأمر والنهي فإن للأمر والنهي شهوة وللمتصوص لذلك كان الإمام العادل الذي بيده حق الأمر والنهي من أرائل السبعة الذين يظلوه الله عز وجل في ظله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله والسبب إن شاهوة الأمر والناس تفض العبد كثيرا عن الحق رجل عند القدر هو يوضع الضرر بإنسان ومع ذلك قال إني أطار الله ماء ما أنزل عمر رضي الله عنه لما قال لأبي لألوأة المجود كما في الصحيح بقائد وكان أبو الألوأ رجل بيصنع رحة تعرف الرحاية اللي بتاع القم يضحن القم هو لكن شغلت فطلب عمر بن الخطاب منه رحة فقال له أبو الألوأة لأصنع الملك راحة يتحدث بها أهل المشرح والماغر قلت عنها هذه لا تفت على عمر الملهم المحدد كما في طريق البقائي إن يكن منكم ملهمون فعمر قد كان في العمم قبلكم محدثون بمعنى ملهمون فإن يكن منكم فعمر لم تكن هذه على عمر أريد راح. رخ عادي أضحن فيها القم فيقول لأطنعنا لك راح يتحدث بأهل المجد ايه معنى هذا الكلام فقال عمر توعدني العبد بهددي توعدني العبد ومع ذلك لم يعتقله ومع ذلك لم يصدر اي خرار استثماره فوجهه مجرد التهديد ممن لا يملك حق إيقاع الضرر لا يوجد اتخاذ الحكم منه ترى كيف كاتل نتيجة مصر عمر كاتل وهذا عمر تعروف كان قادر على إيقاع عقوبة إذا كان عادلا كان نبيلا لأن حظ النفس يدفعه إلى لقاء الرقوبة والتقضى على القلب إذا لا يأخذنا الآن رناه شهوة القوة بل لابد عليه أن يجرد الإخلاق لله عز وجل لأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ثانياً ينضغي على الآمر الناهد أن يكون ساقب النظر عارفاً بالواقع ملماً بطباع الحلق وهذا أحد الوكائد الضرورية استخدام الذكاء في محاورة الخلق ضرورة ضرورة فرض على الأمر النادي لأنه بذكائه يتخلص ويحصل أعلى المقاصر والمصالح ويزفع أعظم الضرر بالتكام الأجل بيذكره ابن عبدالرب السابعة بالفريد وغيره ان الحجاج بن يشف الثققي امر بالقبض على وجه لما قبض عليه قال ابتلوني على الحجاج دخل قال ايها الامية اخفف عني اليسان واغضب عني بصر وأبعيني تنعك فإن وجدت زلة فدونك والعقوبة قال تثلة قال له عصى عاص من عرض قوم رجل من القبيلة عصى فأقدتموني بدلها وأنا لا جريرة لي لم يفلق في انتاك الجانب فأنصد وإي رجل عقى من عرض قوله فحلق على اسمه حقوني في القيمة السوداء حقوا على اسم حلقه ومنع عقائي مرتب الذي يأخذه وهو بمجاله فقال له الحجاز هاي هذا تسمع الشاعر وهو يقول جانيت من يجني عليك وربما تعد الصحاح مبارك الجرب ولرب ما أقود لذنب عشيرة ونجى المقارك صاحب الذنب فقال أطلح الله الأمين إني سمعت الله يقول غير ذلك قال وما ذلك قال قال الله عز وجل قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا إننا رأت من المسكولين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إلا إذا الظالمون فأطرق الحجاج وصفق بيده وقال علي بيزيد بن أبي مسلم ثم قال له لهذا عنكين ومر له بعطاء واجل له داره ومر مناديا ينادي صدق الله وكذب الشعر قد ذكر رجل لا يرى أنت ضعيف رائع وعلم أن المجاهد لا يغير عقيدته ولكن يغير موقع لا يغير عقيدة لكن يغير موقع وفي الكتب العسكري كتب الجيش القادة العسكريون يقولون إن انتحاب القائد في الوقت الملاكس لا يعد هزيم إذا انتحب وابتطاع أن ينتحب لكامل قوته بلا خسائب او بالتكاب الحج العزل من الخسائق فهو من قصر إذن تمضي في طريق الدعوة إلى الله ما هو المنع أن تنسحك ما هو المنع أن ترجع كل الذي نشيته إلى الوراء وتسلق طريقاً أخرى أقوى ما هو المنع مت وأنت تسلق الطريق الأخرى قبل أن تصل إلى مرادك فعلك الذي يعلمك الذكاء في المحاورة وإفحام الخصمين والبعد عن الأدلة التي يطرقها التنادر وبهذا دليلان مبهران من كتاب الله عز وجل نذكرهما بعد جذة الاستراحة أقول قولي هذا وإلا الله العظيم لي ولكم أشهد أن لا إله إلا الله وعده لا شريك لك يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمد العبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وحبيه وسلم ليس من ذكاء جاعة أن يطرق الأدلة المتنازع عليها إذا كان يوجد دليل قوي مفهم موسى عليه السلام لما ذهب يجادل كالعون أرض أن تتأمل هذه المحاورة قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين سؤال وجواب واضح فرعون لا جواب عنده بدأ يحيل بدأ يخرج عن الموضوع قال لمن حوله ألا تستمعون عجبكم هذا الكلام كما ترون إنت فالقصاء جئنا برب قوي هدت على الرب لا قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رب لكم الذي ارسل إليكم لمجنون هذا. هذا خروج عن الموضوع قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعزلون. هنا ماذا طريق مسجول طريق تهديد لإن التفضل إلها غيرك لأجعل أنك من المسجولين خلاص أفل على الموضوع شكت موسى عليه السلام لا أتى بدليل مفهم على مذهبهم قال أول وجيتك بشيء مبين انت عارف لو فضل للصبح يقنعه برب العالمين ورب المجرم والمغرب ما وصل لنتيجه ما وصل لنتيجه اشتركوا الاجلة المكحنة التي لا نفاع عليها لكن اتفضتم اليها هبة من الله كما ستعلمون اولو جيتك بشيء مبين فالفأت به يكون من الصادقين فانقع فإذا هي تربان مبين ونزع يده هي بيضاء للنظرين آية مظهرة مضحومة حين إبن دعى التحرك فكل جمعة وغزر موت السلام لم يوقف إننا حاز إلى دليل قوت الدليل الثاني والمثل الآخر إبنه عليه السلام ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في رب أن أساه الله المل إذ قال إبراهيم ربنا الذي يحيي ويميت قال أنه يحيي ويميت ناقش إبراهيم عليه السلام كيف يحيي ويميت هو عازله آتي الاثنين هحكم عليهم بالاعدام خلاص ذاهبين الى حبل المشنقه تبعنا قلت هادو فلان اسنق له خلاص إذا أنا موت ده وأحيالك لآخذ إذا أعطوه طعامه وأطلق صراحه كثير من أمناس ممكن ينباهي على ما يعود ذائي لمع في الدليل ويبين أنه لا حجة له فيه يقول السنور والطويل على طويل أعطاه الثانية التي لا يستطيع لها جوابه فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المرض مش محط الله جواب ليس عنده جواب قلت لكم الآن إن الوصول للأدلة المرحمة منحة من الله الدليل إيه؟ فبهت الذي كفر ليس عنده جواب هذه الله الكفر يضيع كل النعم والإيمان يأتيك بها إذا المفروض إذا كان عندك دليلات ايها الامر الناهي دليل ممكن يكون في كلام وجدال تتركه وهاتي الدليل الصوي الذي لا يطرق الاحتمال او الجدال فيه فعيد ربما تسمعوا بعالم اتم علي ابن اسماعيل وقنيته هي المشهور الوقب الحسن الاشعاني صاحب المذهب الاشعاني أبو الحسن أشعالي كان من أذفياء العالم كان على مذهب المعتزلة أربعين سنة زوج أمه أبو علي الجبائي رأس المعتزلة أبو الحسن الأشعالي رضع رضع الاعتجال من أبي علي الجبائي ما تسمعونه مدهش وظل أبو الحسن الأشعالي يناظر عن أصول المعتدلة وينصرها أربعين سنة كان لأصول المعتدلة ولا يزال أن الله يجب عليه أن يفعل لعبده الأطلح انظر إلى هذه المقالة النح وهل الله يجب عليه شيء؟ وهل لأحد عليه حق؟ ليس لأحد عليه حق أبدا طب واحد يقول طب كيف وإسرائيل بخاري الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العبيد أتدري ما حق العباد على الله فأثبت للعباد حقا أنتدري ما حق العباد على الله ونحن الآن نقرر قاعدة عند آل السنة والجماعة ليس لاحد على الله حقا فل كيف نرسل بين هذا القائد ومن هذا الفعادة. إنما صار الحق على الله بوعده إيانا أنه لا يخلق ما وعد فصار حقا عليه أن يفعل ليس من جهة اتحقاقنا ولكن من تكرمة هو الذي أوجد على نفسه فحق عليه أن يفعل ما أوجد إذ الله لا يخلف المعاد إما هل للعباد عليه حق مستأنف لا فمن أصولهم النحر أن يقولون إن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح لعباده أبو علي الجبائي قال هذا الكلام أبو الحسن أشعالي مازال معتدرية أمثال السؤال ده قلت لكم إنه من أذياء العالم قال له قال له ثلاثة أخوة مات أحدهم صغيرا قبل أن يحتلم وكبر أثنان فآمن أحدهما وكفر الآخر فقال الذي آمن ادخل الجنة في منزلة كذا وقال للصغير الصغير لم يأيضر الحلم ولم يجع عليه الغلم وقال للصغير ادخل الجنة في رسبة تحت رسبة أخيك المؤمن فقال الطغير لما يا ربي طبعا الكافة الوحي النار طبعا دي ما كون الجلال الآن مع الذين دخل الجنة الصغير قال يا ربي ارفعني لمرتبة أخي قال إنك لم تعمل من الأعمال ما عمل. هو لعمل طالحات كثيرة وأنت لم تعمل قال يا رب لو كنت تركتني أعيش كنت عملت مثل الذي عمل إذن أنا لازمت لي أن تميقني وأنا طغير فتحط مرتبتي بشيء لم أجنبه قال إن هذا الأصلح لك لأنك لو عشت لك فرد فصاح الثالث من النار وقال يا ربي لمن لم تقضطني صغيرا ولم تراعي مصلاحتي فإنه ليس من مصلاحتي أن تتركني أصبب وتدخلني الله فوقف أبو علي الجبداء فلم يستطع كلامه فقال له أبو الحسن ها فسكت قال وقف حمار الشيخ وترك الاعتزال وقال أنا عبدة أحمد بن حمد الزكاة والأسئلة المضحلة وإنك أنت تلجع الخصن إلى مضيق ليس لو انتكاك منه هذا لابد الآن لله أن يكون على حظ عظيم من الإمام بالأدلة الشرعية والقواعد الأصولية هذا كله ينصر حجته ويكبت مذهبه هذا كله تابع لنظر الغجل وتابع أيضا لبصره وتابع ايضا لمعرفة إجماع الناس واختلافهم ومعرفة القوي ومعرفة الضعيف كل هذا بقدر مقصانه من أنجل الله بقدر ضحف حجته وبقدر ثلاثيه بقدر قوة حجته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 رب نفوسنا تقواها وذكها أنت تخير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفل لنا هزلنا وددنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك